قال الله جل وعلا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وقد مر معنا أن أي أحد يلفظ بلفظ فإنما يمليه على الملكين والملكان يرفعانه إلى من؟ إلى الله